إنه من يتق و يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَبَلَّغَ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 118. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إن لا لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون 112. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم